إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بِكَ طَائِنْتَسَبَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ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 عذاب قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى تِلْكَ آخِرُ رُسُلِ اللَّهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفِي شَكٍّ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرُونَ مِنَ طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين. آمين فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وضرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما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 كم انتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها